كتاب الزكاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوماً آل كتاب فإذا جهتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم طاعوا لك بذلك فأخبروا من الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فَإِنَّهُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَاخْبِرُوا مَنَّ اللَّهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم طاعوا لك بذلك فإياك وكرى إماموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما, ليس فيما دون خمس يواق صدقة ولا فيما دون خمس ذودي صدقة ولا فيما دون خمسة يوسق صدقة. عن أبي أوريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه وفي رفض لا زكاة الفضر في الرقيق عن أبي أوريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار في الركاز الخمس الجبار الهدر الذي لا شيء عليه والعجماء الدابة عن نبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقب ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغنعه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتابس أذراعه واعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سن أبي عن عبد الله بن زيد بن عاصم إن أنه قال لما فعل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إذ لم يصيبهم ما صاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم جدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قال الله ورسوله آمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله. قال الله ورسوله آمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لو الهجرة لكنتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس ديثار إنكم ستلقون بعدي آثاراتاً فاصبروا حتى تلقوني على الحوض باب صدقة الفدر عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفدر وقال رمضان على الذكر والمثاة الحر والمملك صاعا من تبر وقال صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاعي من بر على الصغير والكبير وفي لفظنا تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أنا أبي سعيد الأخدري رضي الله عنه وقال كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعم وقال صاع من تمر وصاع من شعير وصاع من أقلط وصاع من زبيب فلما جاء معاوية وجات وقال أرى مدم من هذا يعدل مدين قال أبي سعيد أمان فلا زال أخرجه كما كنت أخرج